تفضل علينا بهذا الوقت من وقته فنرجو يا أخو من الجميع أن يستغل هذا الوقت حسن أحسن استغلال وأن تكون الأسئلة هادفة وفيما ينفع الجميع والله تعالى الموفق فحياكم الله يا شيخ وارك الله فيكم إن الحمد, الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مغضلا ولا مجبلا فلا, فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيطيب لي أخونا فيبته. هذا اللقاء الذي أرسل الله عز وجل أن يكون عنوانه من التواصل بالحق والتواصل بالصلح. وطالب العلم من شعار. في طلبه وقبل طلبه وبعد طلبه النجاح بين يدي الله والنجاة لا تكون كما تعلمون في الصورة التي لو لم ينزل الله غيرها لكفتهم كما أثر عن علي وثبت عن الشافعي وهي صورة العصر لا تكون بمجرد الإيمان والعمل الصالح لكن لابد من التواصل الحق والتواصل السلام السؤال باب من أبواب العلم كان ينهجه شيخنا رحمه الله وسبقه الإمام أبو حنيفة كان في مجالسه كانت مجالسه سؤال وجوده والسؤال بالتعليم سنة جبرائيلية لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقط ثم لما انصرف في الحديث الطويل الذي خرجه في أول حديث علم في صحيفه حديث عمر. فبعد أن سأل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فكان جبريل قد سأل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله علما يعني قد تسأل وانتعرف الجواب على ثم جبرائيل حتى تعم الفائدة الوقت بعد الرشاء هنا كنت أظن أن الدرس يكون بين المغرب الرشاء ثم بعد الرشاء تكون نصير لكن أعدكم إن شاء الله نكون وأرجو الله أن تكون هذه الدروس في المساجد فدعوتنا ولله الحمد منا دعوت أمن وإيمان ودعوت خير وبركة على البلاد والعباد دعوة, دعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة السلفية إذا سئلت عنها فقل في تعريفها بإيجاز هي دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله. أعرف هذه الدعوة بليل كذبا دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي دعوات اختلطت فيها شيئا لا يتمايز المسلم السني عن غيره إلا بأن يقول أنا فهمي فهم السلف لو أن الأمة اصقات الباطل الذي تحمله مما لا يخرجها عن دائره الاسلام لو انها اسقطت باطلها لابينا ان تسمى بغير اسم المسلم لكن حتى نتميز عن الباطل الذي عند غيرنا نقول نحن السلفيون ايش يعني نحن السلفيون ايش يعني بس نحجه ولا أصحاب شارة ولا شعار ولا شيخ وإذا أبى إن أبى المصر علينا إلا أن نسمي لنا هيئة تأسيسية فنقول هيئة تأسيسية للدعوة السلفية أبو بكر وعمر عمر وعلي ثم من حمل هذا الدين ولكننا نأبى أن نتقولب في قوالب وفي أطر فنحمل أثورا أو شراء كل مسلم يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله وليس عنده حرافات في أصوله فإن وقع في الحرافات بغفلة ولا يوافق أهل الباطل في باطلهم في شارك من شاراتهم ولا شعارا من شعاراتهم فهذا والله الحمد على الجاد هذا على الجاد فالشاهد بارك الله فيكم أننا والله الذي لا إله إلا هو فالأمة تحتاج دينا الذي نفهمه تحتاج دينا الله عز وجل دينا الله النقي تحتاجه حاجة كما كان يقول إمام أحمد في العلم رحمه الله كان يقول إن الناس هم أحوجوا إلى العلم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشد حاجة من حاجتهم بالطعام والشراب والحراب خطيب البغدادي يقرر حرمة السكن في بلد لا علم فيه. قال العاقل حتى يصح بدنه لا يسكن في بلد فيها أوبئة وما فيها طعام ولا شراب ولا مقومات الأبدان فالعاقل الأصوأ نسكن في بلد يحسن أن يفهم مدينة ونتفقها فيه. ولذا الناس كانوا في عافية وفي خير لما كانت الحياة العامة كان أولياء الأمور أمراء وعلماء الأمراء لإصلاح المعيشة وتنظيم شؤون الحياة والعلماء لتعليم الناس الدين وقد أسند أبو نعيم في الخلية عن أبي بكر الوراق قال الناس الثلاثة أمراء وفقراء وعلماء لأن الأغنياء قليل قال فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة وإذا فسد العلماء فسد الدين وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق إذا فسد الفقراء فسد الزقراء العلماء كانوا ربانيين يربون الناس كما قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكتابه بما كنتم تدعفون قال البخاري في كتاب العلم الرباني الذي يعلم الناس على صغائر المسائل قبل اتبار كان الناس كان العلماء صمام أمن وأمان البلاد والإبات العالم له واجهتان واجهه تطل على الناس واجهة تطل على الحكام وراء الحكام تدعو لهم ويذب عنهم ويقرر اعتقد اهل السدنة وأمامهم أسد فكان يقيم دين الله. فكان في أمن ما كنا في داعي لهذه الثورات وهذه المظاهرات وهذا الفساد الغربي الذي جاءنا والذي يبدأ بالمظاهرة ليعقبها العصيان المدني فتشل مؤسسات الدولة والوظائف ثم بعد ذلك تسقط الأنظمة ثم بعد ذلك تقع الفوضى وتضيع البلاد والعباد نحن ننكر هذا ننكر هذا لا لنرضي خواطر وإنما ننكر هذا لأن ديننا أمرنا بذلك. لما فقد الأمة فقدت العلماء أو فقد العلماء إن وجدوا دورهم لأن يكون لهم إطالة على الناس وإطالة على الحكام حصلت مصائب حصلت مصائب لي وأسأل الله رب العرش العظيم أن نجي بلادنا من كل شر ومصير. ونحن في مرحلة حقيقة تاج أن نتنبه وأن نفهم وأن نركز وأن نعلم واجب الوقت الذي نعيش في كل بلدة يوجد قلاق يوجد إرهاصات يوجد يمكن أن يتعلق بها في إثارة بفضل بالفضل الله علينا بلادنا أسرتان كبيرتان الأردن أسرتان كبيرتان أسرة في شرق الأردن أسرة في غرب الأردن مكبى أهل غرب الأردن فلسطين فجاءوا لشرق الأردن وعاشت هتان الأسرتان حياة كريمة حصل بينهما نسب ومودة ومحبة وجيرة وحقوق ومشابه. شياطين الإنس والجن يعني يعبثون بالأمن من خلال الجاهلية وهذه فرقة خطيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بين أنصار ومهاجر وقع بينهما يقع بين البشر فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجري. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبلا شك يعني كل عقلاء الدنيا أنه مهاجري وأنصار أحسن من أردن فلسطين، وسطين حسن كثير احسنت كثير صحيح لما سمع النبي يقول يا الانصار يا المهاجرين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال قال أجاهلية بين ظهرانيكم مع أن الله ذكر المهاجرين والأنصار في القران والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار لكن لما صار هذا يا المهاجرين وهذه الانصار قال اجاهليه وانا بين ظهرانيكم الأحداث يشرف عليها اليوم مهندسون كالبناء والمهندسون الذين يهندسون الالع الاداء الإعلام بس يا ما هذه الأيام حطاف فضائية لا أظن من عبث قناة الجزيرة صل الله يسديدها وصلي الله ينزع الشر عنها ليس من عبث أن قناة الجزيرة من خلال خلال أسابيع الق تبث برنامج أكثر من ساعة في أحداث أيلون كان للشيطان نصيب كبير في أحداث أيلون وزشق الدماء من ها هنا ومن ها هنا والشيطان طرخ هذا الحدث وحدث مضى ولكن من وراء إثارته من وراء إثارته أشياء وأشياء والعاقل يفهم الأمور كما كان يقول الحسن البصري الحسن البصري كان يقول العالم إذا أقبلت الفتنة من بعيد عرفها فإذا ولت وأدبرت عرفها كل جاهل إذا الفتنة ولت وأدبرت كل جاهل يعرفها لكن الفتنة قبل أن تقبل العلماء يعرفون لأنه والله يا إخوى نحن نحمد ربنا تعالى أننا نعيش في أم وأننا نعيش في تمكن والله الحمد للمن نقوم نتكلم وأسأل الله أن نجمل أحوال بلادنا بلادنا فيها ما لا يرضينا من فساد هنا وهناك لكن لسنا ممنوعين من أن نجفف موارده ونخاطب الناس ونذكرهم والعاقل الذي يستفيد مما يتاح له ويتوسع فيه فيما يرضى الله يتوسع فيه فيما يرضى الله جل فيه فنحن بحاجة لأن نكون أهل تيقض والتبصر وأن نعرف الفتنة وأن نخاف نخافها على أنفسنا وعلى مجتمعنا وعلى أحبابنا وعلى إخواننا. صلى الله مجنباً الفتن. ما ظهر منها وما بطن. وما خفي منها وما علّ. وصلى أن يحفظ أمن بلادنا وأن يجعل هذا الأمن معه الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن. الأمن بالعقيدة الصحيحة والآمن بالإبادة والطاعة أن تنزل الخيرات والبركات والرحمات على إثر أن تصعد الصالحات والعبادات التي يفقوها رب الأرض والسماء. صلى الله عليه وسلم نجعلنا وإياكم مفتيح خير مغلق شر أكتفي بهذه الكلمة لأسمع منكم يعني فيما يجيش في صدوركم وفيما يخبروا في بالكم نفسي تفضل لو ترفع صوتك بس قليلة نعم بزاك الله حسنا الله كرامك شيخنا الآن واجب الوقت في في فتن وفي حال لا يعني إذا تلقع لو تكرم نعم في حال يعني وقعت هذه الفتن لا قدر الله إيش واجب الوقت يكون الآن الإنسان ينعزل إيش أو يعتزل أو ماذا لو حصلت الفتنة واجب الوقت إذا حصلت الفتنة يعتزل أم ماذا يعمل أولا النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولسنا أعداء ما بيننا أعداء لو حصرة الفتنة تكون ساحة لعدو فيها حصلت فتن كثيرة في حياة الإسلامين لكن لا أكتب شعار الفتن في هذه الأيام براق والناس ما أدري لما يفيتون أو من يأتي بعدنا ممن لم يثاغوا ماذا سيقولون تجد شعب ينقسم قسمين يقتل بعضه بعضا ليبيا. كل يقول عن من شهيد. شيء عجيب. يعني هذا مسلم وهذا مسلم. وهذا يقفل هذا يقول عنه شهيد. وهذا يقفل عن هذا وهذا يقول عنه شهيد. شيء عجيب. ما اظن ان لهذه السابقة. لهذه ما اظن انه السابقة. شاهد بارك الله فيكم. ان الفتنة اجعلوني اركز على اصطلاحاتي حتى نفهم نحن طلبة علم نحن طلبة علم نتكلم بكلام دقيق انا سئلت انا الثورات فقلت فتنة ومازلت اقول فتنة وكلمة فتنة في ظن قليلة لكن قلتها فتبقى في الدائرة التي لا تقبل النقاش كما يقول فذكروا في محطات الجزيرة وغيرها الشيخ خلان يقول أن هذه فورات فتنة طبعاً الناس لا تفهم إيش فتنة؟ يعني نقول إيش فتنة؟ شو فتنة؟ لو أخذنا القاموس من خمسة العربية شو رأينا فعل فتنة إيش نجد فتنة؟ نحن نجد فتنة؟ الفتنة الذهب عرضه على النار ليخلص المغشوش منه مما هو فيه هذا الفتنة في العربية فالفتنة العيش في الحرارة، حرارة الجو، ما يترتب على الفتنة إذا ترتب عليها تشرذم وضعف وخور وإفراق ورهاق وإزهاق أرواح هذا يسمى عقوبة، إذا ترتب على الفتنة ثبات وتمكين تكون عاقبة الأمور. فيها ما يرضي الله عز وجل هذا يسمى بلاء إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء العجيب أن كثيرا ممن لم يفهم الأحكام الشرعية فهما صريحا وهذا الخلط حصل قديما وسأذكر قدمه بعد قليل أن الله يعاقبه وهو يقول أنا إيش أنا أبتلى. أبتلى الله يعاقبه ويقول أنا أبتلى سئل الشافعي أيهما أفضل الرجل يبتلى أم يثبت قال سبحان الله وهل يثبت الرجل حتى يبتلى الرجل ما يثبت حتى يبتلى الله ما ثبت الأنبياء حتى ابتلى المسلمون مروا في فتن كثيرا أصابهم خبر وضعف بعدها كما حصل في السبعينات في سوشام مثلا في سوريا أو سبعين تشرذن وضعفوا رجع الإسلام في الشام بعد أحداث التي جرت في أحداث حما مائتين سنة للخلف أو أكثر وكلهم كانوا يقولون أشد الناس اجتلال الأنبياء ثم الأنت الأنت. هذا الخلط سمعه أيوب عليه السلام في رواية في صحيحة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرجنا في الباني قال نبي صلى الله عليه وسلم فيما خذ ابن فضبان مكث أيوب في بلائه ستة عشر سنة، فقذره الناس إلى اثنان من خواص أصحابه، كان أحدهما يأتي عليه صباحا والآخر مساء يخدمه، تري في جسده وأصبح يحتاج حتى في أكله لخدمة غيره فقد أولاده ضاع ماله كل في بدنه. عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم على الآخر: والله إن أيوب قد أذنب ذنبا لا يغفره الله له. أو في بلاء ستة عشر سنة. فقال الآخر: والله لا أخبر عنه. فأخبر أيوب عليه السلام. فسكته فسكت. ثم قال: والله إني لا أدري ما يقول والله لقد كنت أمر على الرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأنقلب إلى أهلي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق لما أسمع رجلين يتنازعان. لم أرجع أكثر عن اليمين ما خافت أن نذكر الله بحق هذا حال النبي أيوب عليه السلام. ما كان ما هو المآل الذي آلى إليه أمر أيوب؟ كان في فتنة. هذه الفتنة أصفرت عن بلاء ولا أصفرت عن عقوبة؟ أصفرت البلاء. لأنه مكن الله له ورد له قوته وشبابه وماله وولده في صحيح البخاري في كتاب الوضوء تابع الثاني بعد العلم ثالث بعد الإبان والعلم. قال كان النبي نبي يبغى يغتسل عرياناً بوه البخاري عليه باب لغتسل عرياناً. ألف أنزل الله عليه جرادا من السماء من ذهب أمطر على ذهب. فكان يجمعه في مختسلف. ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني هذا هل... هذا المطر اللي الله عز وجل أكرمه بعد ذاك بعد ذاك الولاء أكرمه الله جل وعلا فاطر. فلن بغي أن نفهم فتنة لا يدود قد أن ندخلها إلا إن لم تكن أممية فتنة فتنتان فتنة أممية ليش أممية؟ لا يعرف لها قبول من دهره يعني خلق نرج هرج تضيع فيه الوقول الفتنة أكثر ما تتجسد بالهرج وهو القتل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في آخر الزمان يكتر القتل شوفوا الثورات هذه كم قتل فيها بلسه ما عرفنا خيرها من شرها لم نعرف بناءا عرفنا هدما فما رأينا البناء بقى. ما ندري إلى ما تقول الأمور بعد حين يظهر القبول ولا بلا. لكن بلا شك هذه هذه الطريقة ليست الطريقة هذه الطريقة ما وجدت إلا, إلا لإفتتاننا بالغرب إلا لأننا فقدنا مقومات قوتنا وتكامل دورة في النصيحة والأمر والنهي حب العلماء والأمراء وشفقة العلماء على الناس والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بين بين مراكز القوة في الأمة مركز القوة في الأمة الأصل فيها أن تتكامل لا أن تتأكل، الأصل فيها أن تتكامل لا أن تتأكل. شاهد ونالك فتنا عمية، القتال الجهاد في سبيل الله تحت راية عمية، حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية. فمات فميتته جاهدي. من قاتل تحت راية الهمية. ايش راية عمية؟ يعني الناس بسوقونة مش عارفين وين ننساق. وين رايحين مش عارفين. هذا راية عمية. القتال حرام فيها. لو قالوا لك جهاد في سبيل الله وراية عمية ممنوع. مش عارفين. ففي فتنة عمية. وين اصحابها رايحين مش عارفين. مين اللي بيهندس لهم الاحداث مش عارفين. وين مشين الناس مش فهمين. هذه الفتنة العمية يجب علينا أن نحاربها ما استطعنا فإذا ما استطعنا أن نحاربها فالواجب علينا أن نعتزلها الفتنة من طبيعتها إن لم تحاربها جاءتك وإن لم تغزها غزتك فالفتنة العمية الواجب أن نبعدها عن أنفسنا وعن من نهب مع هذا النوع من الفتنه يكون العزله تكون العزله فتنه عميقه تكون العزلة. العزله تكون في الشر والعزله تكون في الفتنه العميقه والعزله تكون في الفضول الاعقل يعتزل الفضول الفضول فضول الكلام وفضول متابعات الاشياء التي لا تنفع ولا تعود على النفس تعكر القلب وتشوش العلاقة بين العبد وبين الله عز وجل ما ينبغي أن يشغل الإنسان بهذا الفضول جل الناس الآن يغذون بالفضول من خلال الأخبار من خلال متابعة الفضائيات وللأسف هذا الفضول وشورهم عن قرآن شورهم عن السنة تجلوا يعيش ويموت وما قرأ تفسير لكتاب الله ما يعرف الحديث الصحيحين وعايش على فضول ما يلزم المطرب الفلاني والحداث الفلاني وأمر ما يلزمنا ولن يحاسبك ربك عليك الله مش حاسب حاسبك عليك هذا الفضول هذه الحياء ليست حياته يعني حياتنا حيات أسلاثنا حياتنا حيات الحياء التي الصلة فيها معمورة مع ربنا أولا وهي ممتدة فيها من خلال جذوري جذورنا في الأمة أنا جذوري لآدم ونقول صلاة بقول الدين الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم أنا لي الصلاة بآدم وكل الأنبياء إلا أنا ممتدة صلاتي ممتدة ولذا ما أحد يقدر علي لو كل قوى الأمة اجتمعت على المسلمين لن يقبلوا عليها وقد سأل رب نبينا ربنا كما أخرج مسلم حديثه عامر بن سعد بن سعد بن وقاص سأله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة إيش سأله؟ ألا يهلك أعدوها عدو هذه الأمة بيضتها ولا لا يهلكها بسنة عامة قال فأعطاني ثم قال سألت ربي ما هو الذي لم تلعط هذه الأمة؟ تدرون إشه؟ إيش؟ قال وسألت ربي أن يجعل بأسها بينها شديد قال فمنعني، فمنعني. طب عنها قال أسألكم أنتم طلبتين هل كان النبي يعلم أنهم كاما في آخر الزمان يأتون فيحكمون بغير ما من ذل الله نعم كان يعلم ما كان يعلم طيب تذكروا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسها بينها شديد وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَجْعَلَهُ بَأْسَهَا بَيْنَهَا شَدِيدٌ فَمَنَعَنِيَا اربط هذا الحديث بهذا الحديث. إيش تكون النتيجة؟ إيش تكون النتيجة؟ <تصفيق> أن النبي يعلم. أن النبي آخر الزمان يعلم. هل أطلق النبي في حقهم حكما؟ أطلق في حقهم حكما؟ إذن استصحابهم على نوم من هذه الأمة. وهذا دليل قوي جدا أن الحكم بغير ما أنظر الله. ليس كفراً ليس الحاكم بغير البعرناة كافرا بمجرد الحكم الحاكم بغير الله يكفر إذا قال حكمي أحسن حكم الله أو حكمي مثل حكم الله أو حكم الله وشر الله لا يدفع عدفickنا ستكون هنا د 6 هذا الكافر أما مجرد الحكم بغير ما أنظر الله لا يكون كفراً وهذه الفرق بين أهل السنة والخوارج هذا الفرق بين أهل السنة والخوارج نعود لسؤال. قلنا الفتن الواجب عليها إيش العزلة أن نعتزل النبي يقول ستكون فيتا الآخر الزمان القاعد فيها خير من الواقف البعيد أحسن بشغل المحطة قاعد فيها خير من الواقف والواقف خير من الماشي والماشي خير من الساعي الواقف الماشي أحسن يركض الماشي خير من الساعي فيها ثم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له إبل فليدد بإبله ومن كان له أرض فليلحق بأرضه نشغله في الدنيا كله نشغل بما هو فيه لترقوا هذه الفتن لذا في عبارة جميلة لعلي القاري رحمه الله في مشكات المصابير في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابير يقول العزلة تذكر الآن أنت أرسم كلمة عزلة يقول العزلة ابن سيريد قديما كتاب العزلة ابن الدنيا يقول العزلة علم وزود العزلة تحتاج العلم تحتاج دل. يقول علي القاري العزلة من غير عين العلم زيه العين من عزلة إيش برقا زلة العزلة من غير عين العلم زلة والعزلة من غير زي الزهدي من ليلة العزلة من غير من زايل الزهود إلا في العزلة هذا وذا. في نوع ثالي من الفتن نعرف المبطل. فالمبطل الواجب علينا أن نأخذ على يده. وأن نمنعه من أن يفسد وينخرب وأن فالواجب أن نأخذ على يده. فالفتنة قسمان فتنة الحق فيها ظاهر. المبطل فيها ظاهر. فالواجب علينا أن نأخذ على يد المبطل. وفتنة أمية. صار هرج ومرج ماذا الواجب علينا؟ نعتزل هذه هذه الفتنة الواجب علينا أن نعتزلها قبل الفتنة ونرجو الله أن يحضر البلاد والإبعاد قبل الفتنة كل ما يعظم من رب عز وجل كل ما يقول لا الواجب علينا أن نحذر منه النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد بن حديث عبد الله بن عمر يقول إذا رأيت هو من تابعا وشحا مطاعا وإجابة كل ذي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك كد رأيت هو متبع جماعة تبقون هواهم شرح مطاع ما في بذل أن قائم على الدنيا من أجل الدنيا ملك عشرين قريب وعشرين جار في يشبعوك ويشبعوك وهم يبقون في غنى في غنية لكن رأيت شرح مطاع كل يمسك الشرح حلاك الأمة في الشرح النبي يقول إذا تعرفون حديث العينة إذا تباعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتحسكتم بالأرض وتركتم الجهادة في سبيل الله إلا صلى الله عليكم ذلاً لا ينزعوه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وفي أوله قوله صلى الله عليه وسلم إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة إلى آخر الحديث متى الناس يتبايعون بالعينة ويتحايلون على الأحكام المعاملات ويزينون لأنفسهم حل الرباء بالتحايل لما يضمن الأغنياء بدي نرد لهم إذا الله عز وجل أراد يرحم أمة يجعل نفوس أصحاب المناصب ويجعل نفوس أصحاب الفلوس أوسع من فلوسهم أوسع من مناصبهم فيكون منصبهم ومالهم رحمة للأمة وإذا أراد الله يعاقب أمة يجعل نفوس أصحاب الفلوس ونفوس أصحاب المناصب يجعل المناصب والفلوس أكبر من النفوسهم صلح نصيبة صلح هذه نصيبة الشاهد بارك الله فيكم أن الفتنة لما يقع فيها خلط وخلط الواجب إذا رأيته هو المتبعا وشحا مطاعا وإعجابك لذي رأي برأيه الواجب عليك أن تعتزل الواجب عليك أن تعتزل الأمر العامة لماذا تعتزي الأمر العامة؟ النبي فصل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قال وعليك بخاصه نفسك من هم خاصة النفس؟ من يلذون بك؟ العالم من خواصه؟ محبوه وطلبته الذين يقدروه ويعرف علمه وصدقه وحرصه الوالد خاصته أفراد أسرته الأستاذ خاصته تلاميذه رئيس العشيرة خاصته أفراد عشيرته فعليكم الخاصة عليك الخاصة يعني حر ليحرص كل منكم خاصته من أسباب الفتن إذا إذا وجد نوار فتنة ولم ينعقد فجففوا الأسباب التي تجعل هذا النوار ينعقد جففوا الأسباب التي تجعل هذا النوار ينعقد هذه يعني إجابة عامة على السؤال أما الشيء التفصيلي فالواجه علينا أن لا نحب البلاء لا تتمنوا بيقاء العدو أولا أو وواجه علينا أن ألا نسبق الأحداث وكما كان يقول زيد بن سابت من وعمار وغيرهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة دعوها حتى تقع وأسأل الله أن لا تقع والله أعلم أعمل فضل الآن ظهر عندنا بالنسبة لهذه الفتاة وناس يعني هم من جلدتنا من أشكالنا يعني هكذا بصراحة مثل محمد حسان وعدنان العروري وغيرهم من بعض المشايخ كنا نظن فيهم الخير ومعرفتهم للمنهج فالواجب علينا الآن يا شيخنا إنه نحذر من هؤلاء من باب يعني زي ما تفضلت اللي هو يعني تبيان الفتنة والتصلب لها سميت من؟ محمد حسان وعدنان العروور نحن في الحقيقة قبل في منتصف رمضان زارنا هنا الشيخ عدنان العروور وكان عندي إفطار في بيتي وكان أضمن مدعوين وكانوا يخال المشايخ المدعوين وجرى نقاش في هذه المسألة والكلام وطلب أن يجعل هذه المسألة بالنسبة إلي بالنسبة إلى سائر السلفيين على حد عبارته أن تكون قضية عين قال جعلوني أنا تعمي قضية عين ثم قال كلمة يعني أنا لم أكن اشجع على مثل هذه الأشياء وهذه الثورات وكنت أرى أن مفاسدها أكثر من خيراتها ومصالحها ثم تبين لي خلاف ذلك فأنا سألت قلت اجعلنا نقول كلمتك فبين لنا كيف كنت يعني ما الذي جعلك تتحول من أنه الشر والفسادة كان غالبا فأصبح مغلوبا بيننا يعني نريد أن نعرف المقياس الذي تقس في الأشياء حتى نوافقك أو <تصفيق> لا نتكلم بعلم فنكر كلاما فيه تملص قال رأيت كيف إذا اشتغلتم في تخريج الحديث وجمعتم طرقه وحسنته قال انقذح شيء في نفسك قال انقذح شيء في نفسك وتحسن حديث قلت لا إله إلا الله وإن هذا من ذاك فالشاهد أننا على يقين أن مشايخنا رحمه الله تعالى مشيخنا الكبار لو كانوا أحياء ما وفقوا هذه الأشياء لا يوفقون المثلة نحن نعلم أننا إن نصرنا ربنا نصرنا ربنا وأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ونحن نعيش بركة الوحي تأمل مع الآية أجعل أقف وإياكم مع الآية بعض الوقفات والوقت لا يتسع بالتطويل الله بدأ فقال إن وهذه اشتفيين بالتأكيد كان ممكن الأيان تقول لا يغير الله من قومه دون إنا دون إنا إذن إن هذه إيش جاءت للتأكيد حقيقة مؤكدة من المخبر؟ الله جل فعلا إن الله لا يغير تغير هذا من فاعله الله ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الثاني من فاعله؟ الناس، فالله رتب التغيير على تغيير الناس أنفسهم. تأمل معي ان الله لا يغير ما. الله يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ايش ما تفيد؟ تقليل. ان الله لا ما قال إن الله لا يغير قوما فقط هكذا قال يغير ما الله لا يغير ما, ما, ما في حتى التغيير القليل حتى التغيير القليل لا يقع الا وفقا نحن لا نتكلم عن التغيير المحسوس قد يقول قال التغيير وقع في بعض الأنظمة في مصر مثلا. نقول عن التغيير الشرعي ما اتكلم عن واقع التغيير التغيير الذي يحبه الله. ان الله لا يغير ما بقوم قال مال التقليل ثم بقوم. قوم نكرة ولا معرفة? نكرة. نكرة. في سياق ايش? النفي. النفي. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ايش هي تفيد العموم? تفيد جميع الخلق. تفيد كل الخلق. يعني هذا يشمل جميع الاقوام. لا تتخلف هذه السنة عن أي قوم من الأقوام أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ونذا هذه الثورات لو سائل سأل فقال ونحن طلبت علم ونبغي نتكلم بعلم وفهم وحب وفق, وفق وفطن ما الفرق بين الثورة والجهاد ألا <تصفيق> الآل السائل أنا اسمحوا لي أسأل هذا السؤال ما الفرق بين الثورة والجهاد؟ ما هو باعث الجهاد؟ لا كلمة الله. ما هو باعث الثورات؟ لا كلمة الله. هذا الباعث. لا والله. ما هو باعث الثورات؟ رغوة النفوس. صالح فردي. رغونة النفوس. النفس تصيبها رغونة لا تتحمل تقوم بالثورة الجهاد. الباب يفتحه الله لخاصته أولياء. لما يكون في الأمة أناس الله يحبهم، فيحب أن يستفيهم. فالجهاد بمثابة الباب الذي يوضع المخزن لما يكون فيه شيء نفيس حتى يحفظ. فلما يكثر أولياء الله في الأمة، الله يكون منهم. سوطاهيروكم من أوساخ هذه الدنيا. بطلعين. يفتح لنا باب الجهاد حتى يصف إلا الاختيار. من الذي أوصل باب الجهاد؟ والله معاصينا ودنوب. الذي أوصل باب الجهاد معاصية ودنوب وعدم حب ناردين. الفتنة إخواني. الخطورة من الفتنة وأن طلبت علم ليست خطورة في الفتنة أن توجد الفتنة. الأخطر من الفتنة. ان تتربع الفتنة على قلبك وعقلك تقلب مفاهيمك وموازينك هذه اخطر لون من الوان الفتنة. يصبح القلب منكوس يصبح القلب يتغذى تصبح عنده مفاهيم غير قائم على كتاب وسنة وقوال الصدف تصبح المفاهيم مستقى من وين من مهندسين الفتنة كم من انسان يتكلم عن الفتنة وهو مغموس في الفتنة تكلم عن فتنهم وسط فتنا، بحاجة نحن بحاجة أن نفهم. نتكلم عن فتنا نفهم فتنة. فالذي يجري ليس وفق ليس وفق سنة الله في التغيير. ثورات فيها قفز عن سنن الله في التغيير. التغيير الشرعي الذي يوصل أخيرا للجهاد ما فيه قفز عن سنن الله. الباعث يختلف الطريقة تختلف. هذا الفرق بين الثورات وبين الجامع. انا لا اكتنكم في هذه الثورات في العادة فيما جرى من ثورات في بلاد المسلمين في العادة يكون الاخيار هم ضحية هذه الثورات. اذا انا لا اقول وقلتها للشيخ ادنان. انا لا استبعد ان يقتل الشيخ ادنان على ايدي اصحاب هذه الثورات. ليس على يد غيري. يعني يكون مقتل فضلاء على يد اصحاب هذه الثورات. هذه فتن عمية. هذه الثورات لا نقبله ونحن في هذه الثواعي نحب لأهالينا أن تستم أرواحهم، تستم أموالهم، ونحب للعصاة أن يرجعوا إلى الله جل في غله، ونحب للأمة أن تترسم طريقة التغيير، ويغيروا ما بانفسهم حتى يغير الله، فيغير الله ما بهم. أما القفز على سنة الله في التغيير تصل، لكن تصل وأن أعرج لو وأنت صاحب آفة تصل ولا تحقق مرادك الصادق يذهب في الطريق يذهب لا نحكم على أعيان أنا أتكلم وأتكلم إن شاء الله تعالى بقواعدي وتفاصيله أهل العلم لن يسقط في هذه الفوات لا نحكم عليه بالعلاق الله عاق الله يعقل الله يحاسبه على حسب نيته لكن نحكم على على مجريات هذه الأحداث فالذي يجري لا يصبح ولا ندري ولا ندري يعني ما هو المال لكن الله تكفل أن بلاد الشام الملائكة تبسط أجنيحتها عليها وإن شاء الله قضت سنة الله في شرعه وفي كونه أنه سبحانه يريد بلاد الشام خيرا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يعيش بلاد الشام أجره أجر المرابطة على الثقوة لكن هذه المرابطة تحتاج لإيش قامة الدين والأمر بالنعروف والنهي على المنفق والنصيحة وأن نتعلم وأن نعلم وأن ندعو إلى الله بعلم وحلم وبصيرة ونظر إلى عواقب الأمور وأن نكون يعني نطمع بثواب الله ونطمعه برحمته يعني لا نتعجل. لا نتعجل. من يقفز عن سنن الله في التغيير فالسنن الله تعالى لا تحابي أحدا. سنن الله لا تتغير تتغير. هذا فهمنا لما يجري من ثوابت ديننا. فكل عاقل يبغي لتانه. لا ينساق وراء ورط فيه. فيما يسمع وفيما يجري ينبغي أن تأنى وقالوا من تأنانا لما تمنى والله أعلم نعم شيخنا شو رأيكم بالشيخ محمد حسان بالثوى المصري لما نزل على ميدان التحريق أنا في الحقيقة يعني أعرف أصحاب الكتب ولا أعرف أصحاب الكلام وأصحاب الوعظ وأصحاب, الوعظ وأصحاب ال... يعني حتى المشايخ والعلماء الذين يأتون بالقضائيات معرفتي بهم قضائي زارني الشيخ عمر حسان من قريب من أقل من سنة والذي نفسي بيده لما زارني ما كنت أعرف شكله قبلها اللي رأيته في الطريق لا أعرفه لا أعرف شكله ولا صوته أي نعم فشاهد بارك الله فيك رأيت الرجل صاحب سامد صاحب تثبت وعلم لم يعجبني موقفه في الثورات التي حصلت ولقل لي عدد كبير إخواننا الثقات من, من يوثقوا بعلمهم وعقلهم ونقلهم ودينهم يقول أنهم صوتوا على أن دستور الدولة غير الإستاذ أنزل أنا وزوجاتي وأولادي وطلبتي وأحباي إلى ميدان التحرير هذه غفلة هذا ميدان التحرير ليس لنا هذا ميدان التحرير لغيرنا لإتصامات فيه وتأتي الثمار هذه أشياء معندسة سابقة وهذه الأشياء ليست توفق سنة الله والذي نفس بيده لو أن المسلمين من لدن آدم لقيام الساعة اجتمعوا في ميدان التحرير ما يقيمون دين الله إيه إيه إيه إيه إيه. لأن الله يقول أن الله لا يغير ما يقومون تغيرون لكن يمكن أن الدنيا يجتمعون فيغيرون واحد يتغير دنيا بدنيا ممكن يشيروا ظالم ممكن ممكن. بس يقام دين لا والله لا يقام دين ما يقام لا الطريقة لا يقام دين فإذا أردنا أن نجاري غيرنا فسُنة الله لا ترحمون. الله أراد منا وأراد بنا، والذي أراده بنا ما عرفناه، لا يعرفه ملك مقرب ولا مقرباً لربنا. والذي أراده منا نعرفه. فالسعيد من انشغل بإيش؟ بماذا أراد الله به؟ ولا بماذا أراد الله من؟ أراد الله من؟ بماذا الله ثم يترك. ماذا أراد الله به؟ يتوكّل الله. إن حصل ما يسعد ويسر ويسر في الحياة، فكانت السعادة للدين، انتشار للدين، فأحمي الله تعالى. وإذا ما حصل حاله كحال من مات، كحال من مات قبل أن يمكن الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يضيرو؟ لو قالوا لك ذلك السلف، تسير على سلفهم مع الفارق مع الفارق. فنحن المطلوب منا ماذا أراد الله مننا فالواجب علينا نذكر قومنا الواجب علينا نتعلم وأن ونعلم، فأن نتواصل بالحق ونتواصل بالصدر الله يا إخوة الإصلاح سهل لا أريد أقول يعني سهل ممتنع له، والله لو في كل حي اجتمعوا على رجل صادق يتعلمون دين الله والخير الذي يأخذوه من المسجد ينقلوه للبيت والشيء الذي يعلموه بيقين عملوه به وتواسوا فيما بينهم والله لتغير وجه التاريخ خلال سنوات معدودات لتغير وجه التاريخ خلال سنوات معدودات لكن الواجب علينا بداية أن نقبل على ماذا أراد الله مننا نقبل عليه بيقين بعلم شرعي صحيح بقواعد العلماء سواء في قواعدهم في الإثبات أو في قواعدهم في الاستنباط. ثم نعمل ثم ندعو ثم بعد ذلك الله جل فيه له الذي يتكفل أمرنا نحن طلبة نجاة الله لا نريد في هذه الحياة إلا النجاة ومن جمع همه على هم حققه الله له وزاده ضركة فحقق له سائر الأشياء فالواجب أن نجمع همنا على الله عز وجل وأن نقبل عليه سبحانه بصدق بإخلاص الاجتماع نعم يا أخي أنا لا ارى وجهك لو تكررت ايوه تفضل خلاص وجه. لك, لك. الله كلمة توجيهية تخييد الفوائد كلمة توجيهية بحصوص بنهجية طالب العلم في تقييد الفوائد بسم الله كلمة توجيهية بحصوص طالب العلم في تقييد الفوائد منهجية طالب العلم أما العلم فلا أعلم أحدا مدللا مثله لا العروس المدللا ولا غيره لا يوجد شيء مدلل مثله هجر العلم يوم السبوع. أهجر السبوع شهر. أهجر أهجر سنة عشر سنوات تعود العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه وان اعطيته بعضك لم يعطك شيئا عليه بكلك وكلك واما إن كنت يعني تريد ان تتدلل على العلم فلا يصلح الدلال عليه العلم ما يصلح الدلال عليه العلم إذا لم تقبل عليه يا يحيى خذ الكتابة بقوة إذا ما قبلت عليه بقوة ونهمة وهمة وعزيمة وتوصل الليل والنهار في العلم ما يعطيك شيئا من ماءنا رحمه الله مسائل كثيرة أشغلتهم وبعضهم مات بسببها مسلم ليش مات مسلم ماذا سببه فات مسلم حديث مات السؤال عنها حديث فغلق على نفسه الغرفة وكان يجرب سلتين كان يأكل ويبحث على الأحاديث في مقيد في رحلاته فلم يجد الأحاديث التي سئل عنها فما تغمن رحمه الله ما تغمن لو قرأتم تفسير قول الله عز وجل في سورة الأنفال في عند أبي في البحر المحيط عند قول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الكافة هذه لما أتى عليها أبو حيان قال فيها بضعة وثلاثين قول صرّد البضعة وثلاثين قول قال ولا أرض قولا من هذه الأقوال هذه الكاف محيرة إيش الكاف هذا مش عارف قالوا رحم الله شيخ فلان لو كان حي وبحثته كان يعني كان الجواب عنده كان همام كبير مثل ال اللغة ثم يقول ابو حيان والثم من الله علي فرأته في المنام فسألته عن هذه الكاف فقال لي ألا تقرأ قول الله كما هداكم هذه كاف التعليم قال ففرحتم جواب فالعلماء كان العلم شغلهم في إيش؟ في المنام فالعلم أول شيء في العلم حتى تكون طالب علم ينبغي أن تعطي العلم الولاية العناية الكاملة وأن يسيطر عليك العلم السيطرة التامة شيخنا الألباني رحمه الله يقول كنت أنسخ مخطوط ذنب الملاهل من أبو الدنيا ومرت علي كلمتين أعيتان أخذت فترة طويلة أقرأ الكلمتين ما أحسن قرأت الكلمتين أقرأ ما أحسن حتى نمت فرأيت في المنام أن الكلمتين فرد فردا قال فسكت فدوبتهم ونمت فلما استيقظ رجعت للمخطوط فعرضت ما رأيت في المنام على الكلمتين في المخطوط وجدتهما في المخطوط فردا فردا هذا صدق هذا صدق ابن الله جل في فيه ولا. فالشاهد بارك الله فيكم العلم يحتاج أن يشغلك هذه واحدة الثانية العلم يحتاج إلى أستاذ طول زمان صدق مع الله والابتعاد عن الموانع التي تقول دون التقدم فيه والعلم يحتاج إلى بيئة العلم إخواني ليس فقط من وسائل طلب العلم ان ينقطع الأستاذ عن التدريس الأستاذ مهم لكن المهم ايضا مجالس المذاكره طالب انظر أقرب الناس إليك إلى قلبك وإلى محلك ممن يحبون العلم تتذاكر وإياه آفة العلم كما كان يقول الزهري النسيان وإحياء العلم مذاكرته فمجالس المذاكرة بين الطلبة مهمة إيش بمنع ثلاث أربعة من الإخوة الجيران أحباب أصحاب بدل ما يبقوا يجلسوا يتكلموا وقد يقعون في غيبة وقد وقد يقرؤون كتابا وراء كتاب وقد نبدأ ببخاري نبدأ بكتب ستة نبدأ بي بي بي بي بتفسير القرآن في مجالس الفراغ مجالس مجالس الفراغ والله يا إخوة لو مجالس الفراغ اللي يقضيها الإخوة الأحبة الذي يغلب عليهم المرافقة يكون مع الواحد من واحد منهم صحيح, صحيح البخاري صحيح مسلم يقرؤون قراءة سرد قراءة سرد والله تأثرت لما قرأت أحمد شاكر رحمه الله لما قرأ لما كتب مقدمة جامع ترمذي لما حقق جامع ترمذي كتب مقدمة جميلة يقول بدأت بطلب العلم فقرأت القرآن على والدي أنا وأخي محمود ويقول يقول أنا وأخي محمود أبو فهر وأبو أبو الأشبال يقول فقرأنا القرآن قرأنا وأخي على والدنا فأنا والد من أكبر العلم وقرأنا عليه الكتب الستة الصحيحين من سنة الأربعة قال ثم أنا ملت العلم الحديث ومع للأدب يعني بعد قرأت القرآن وتفسير القرآن والكتب الستة هذا مش محسوب في العلم يعني هذا قاسم مشترك بين كل الخلق اليوم قد تجد في الأردن يا أهل الأردن مين بقراء في تفسير يا أهل الأردن مين قراء البخاري في مسجد يدرس القرآن في الأردن في مسجد يدرس الصحيحين يدرس الكتب الستة سنة أربعة قد لا تجد قد لا تجد في الأردن كاملة رجل تقرأ هذه الكتب طيب قديما كان الواحد ما يبدأ بالطلب حتى يختم يعني هذه كما يقولون يعني هذه مقدمات مقدمات الطلاب لك تقرأ القرآن تفسير القرآن وكتب الستة وليس تطلب يعني تروح حديث تروح فقه تروح أصول تروح علم البغوة الأدب وبينما تروح بس هذا الأمر لابد منه هذه الأمور لابد منها إذا طالب العلم هذا ما يحصل الشيخ إحنا من الله قاربنا على السنة السابع عشر الثامنة عشر ونحن ندرس مع إخوانا صيح مستد ولست بحاجة أيضا العشرين سنة حتى نفرغ منهم. لكن ندرسه دراسة تفصيلية. مش بحاجة طالب العلم في البدايات لمثل هذا النوع من الدراسة. بحاجة لدراسة جرد دراسة قراءة. يشرف نظره وسمعه بأن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم حتى اخواننا السلفيين طلبة العلم. لانه متعود يسمع مشايخ يقول ضعيف وموضوع. والله اني دعيت في بعض الولائم. وكان صاحب الدعوة من اخواننا من عوام اخوان. ليس يعني من ملازمين الطلب، لكن من محبين والعوام إخواننا يقول اليوم اليوم ما حد خطب الجمعة وخرب الدنيا. الله أوقع في قلبي كلام، قلت إشقال، قال كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل لحيد كذب. إشقال ذكر لي ثلاثة أحاديث، الأحاديث الثلاثة في الصحيحين. يعني هو خلاص إحنا عشان سلفيين، يعني إذا قلنا ضعيف صار ضعيف، إذا قلنا موضوع صار موضوع. إحنا نقول ضعيف وموضوع بعلم. لو كنت سلفي وما عندك علم. العلم لا يرحم لا يجامل احد العلم قد يكون التبليغ الوخار الحديث, الحديث الضعيف هو المكذوبة انتشرت في الامة بسبب الشيك بسبب التبليغ عط الله عنهما هم ليش رحي ضعيف المضوع في الأمة لكن ممكن التبليغ يوم من الايام يقول حديث صحيحين فاذا انت ما قرأت الصحيحين ما يلوز تقول حديث موضوع انت صح تعودت عليهم الكذب لكن ما يلوز لك الا ان تتكلم بعلم لا يلوز لك الا ان تتكلم بعلم طالب العلم يحتاج إخواني لموضوع محياء العلم العلم لا يجوز أن ينقطع عنه طالب العلم طالب ينبغ ينبغي أن يبقى طالبا للعلم إلى يوم الدين قالوا لأحمد إلى متى مع المحبرة قال إلى المقبرة أحمد در أعلم أبو يوسف يعقوب عقوب درس لم ينساه أبو يوسف ولن ينساه في حياته وما نساه حقيقة لما جمعهم المأمون في صالة وأراد أن يعرضهم عن نطع يعني شو هو النطع يعني السيف يعني القرآن اللي بيقول القرآن مش مخلوق يقطع رقبته أحمد منتظر وأبو يوسف منتظر أحمد لما رأى أبو يوسف رأى عليه قال له أبو يوسف امدي علي ما عندك من أحاديث في المسعى القفين ما ذهب أبو يوسف بخالف أبو هديث في يوسف غضق قال يا هذا يا بعبد الله نحن في ماذا وفي ماذا المستمد سيف منتظر الموت وتقول لي من علي أحاديث المسر فقال له أحمد أنا أطلب منك هذا من أجل هذا أنا أطلب منك هذا من أجل هذا أنا أريد أن ألقى ربي وأنا طالب علم أنا أريد أن الله وأنا طالب علم أبو يوسف لما مات في السيارة زاره بعض تلاميذه وكان لا ينطق بسبب شدة المرض فكان يشير لتلاميذه تحت التخطأ السرير اخرجوا صحف فاشار لهم اقرأوا قال فقرأنا عليه شيء من العلم ابي يوسف يقول قرأنا على ابي يوسف شيء من العلم قال فما وصلنا باب البيت حتى سمعنا صياح نسائه عليه من وين در... نتعلم الدرس هذا ابي يوسف تعلمون احمد تعلم ابي يوسف هذا الدرس من يوم احمد رحم الله الجميع فطالب العلم حتى يقيد الفوائد ما ينبغد انقطع الفوائد طالب العلم ما ينبغي أن يقطع الفو... طالب العلم ينبغى يبقى من هو لا يشبعان طالب علم طالب دنيا رأيت واحد يحب المال يشبع من المال تجار يشبعون الأموال طالب العلم كطالب الدنيا كيف طالب الدنيا يشبع من المال طالب العلم لا يشبع بالعلم طالب العلم لا يشبع العلم أبدا لا يوجد طالب العلم شيء أحب إليه من العلم يذكرون في ترجمة القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وهو إذا قيل الشيخان في مذهب المالكية في المنلب غادي يرد به عبد الوهاب بن النصر البغدادي وشيخه أبو القصار قال في ترجمته زف زفت إليه مرأة فتزيرت له ليلة عروسها وكان جالسا بين كتبه فبدأ تراوده عروس وهو بين الكتب قال فوضع بقلبه على وجهها قال فماتت ماتت بكرد يقولون فماتت زوجته بكرا وهو مشغول بالكتب. اقوام خلقهم الله كبار دوال. اما كبار كامثال ابن تيميا وبن جريغ الطبري والنووي وجمع ما تزوجوا. ما, ما عنده وقت لشهوته. ما عنده وقت. المحمدون الاربعة لما ذهبوا في رحلتهم الى مصر. محمد بن نصر المروزي ومحمد بن اسحاق بن الخزيمة. و محمد بن نصر ومحمد بن حزيمة واثنان آخران يأتيان بعد قليل إن شاء الله لما ذهبوا لمصر اشتروا سمكة وتركوها حتى كادت أن, يعني أن تفسد ثم أكلوها نيئة ما عندهم وقت ينظف ويطبخ سمك مش وارد عنه هالكلام أبدا فطالب العلم مش فاضل شيء طالب العلم ما لا ينقص العلم أبدا طالب العلم يحتاج أن يقرأ قراءة حفظ، قراءة فهم، قراءة جرد، طالب العلم يؤخر قراءة الجرد، سبب تعانوا مطلبة قراءة الجرد، يقرأ قراءة الجرد يحفظوا أربع خمس فروع، يروع الشيخ ويمتح نفيك مجلس ويمتح الشيخ في ما الشيخ مش عندهم الفروع هذه الدقيقة، فيرى نفسه على الناس، يصيب العجوب، الإنسان في أواخر مراحله في الطلب يقرأ قراءة الجرد، ما يعني قراءة الجرد؟ يعني يقلب يقرأ قراءة سريعة يقلب طالب في البدايات يقرأ قراءة قراءة بحث قراءة دراسة على الشيوخ يقرأ, يقرأ الكليات لا يفصل يقرأ يلم بالكلية ولا يكون طالب العلم بحاجة للتخصص في البدايات آخر العلم تخصص في بدايات طلبك يقرأ كل شيء Voilà, كليات الفرق الفقه كليات التوحيد كليات علوم الحديث كليات وسؤول الفقه كليات الأمور أينا. طالب العلم يأخذ عمن عم مثله وعن فوقه وعن دونه لا يأنف لا يأنف طالب العلم ينقرأ ودون الملحوظات على كتابه قالوا قديما سخم وجهه كتابك يضيئ لك فوائده سخم وجهه يضيئ لك يعني اكتب قيد قيد العلم الكتاب هذه ملحوظات يعني مهمات لطالب اللي أسأل الله التوفيق للجميع طيب أخوانا هنا ما خلنا منهم نعم نسأل نروح أشمال فضل طيب النبي يقول كبر بعدها النكاء فضل الله يحفظك بارك الله فيك بارك الله فيكم الله يحفظك الأسف شديد يعني كلمة حق أحيانا <تصفيق> نراد بها باطل من الكباب في ليبيا القذافي ينادي أين العلماء؟ أين السلفيين؟ أعطونا فتوى على الخارجين عن الحكم والأمراء والعلماء وفي اليمن بالأمس القريب ينادي رئيس اليمن أين العلماء؟ أصدروا لنا فتوى عن الخارجين هؤلاء الخوارج وهو من بدأ بالخروج على الحاكم أول ما توجيهكم يعني؟ العلماء الذين لا يصدرون الفتاوى الا حين يطلب منهم اصدارها جزاك الله خير. اما أم الذي جرى في اليمن وفي ليبيا في فتره صدور في هذه الفتاوى ففي فتنه اميه والواجب على القلاء ان يعتزلوها والواجب على الامراء حتى يثبت لهم ملكهم وحتى يذكرون بخير في هذه الدنيا وفي الاخره احمد السيدي امش قالوا يردوا يعلم يعلموا خير نصيح ناصح لهم العلماء ومن تعرف العلماء في الرخاء نفعهم نفعه الله عز وجل بهذه المعرفة بالشدة القذافي لم يسع كما سالها القذافي وكان في فترة طويلة من حياته يفتي ويقول على أهل السنة من الشباب العلم في ليبيا أن وأن يخرجون وما مكن الان يطلب من العلماء الآن يطلب من العلماء أين كلمتهم اين انت من تمكينهم في وقت عزك وقوتك هم الذين يمنعون الفتن العلماء صمام أمن للبلاد لله لا يحبون أحدا. الله لا يحب الفتن الله جل لا يحب القلاقي. هذه إراقة الدماء وإنفاق الأرواح وهذه القلاقل الله عز وجل يحبها لكن على العالم أن يفهم سنة الله بكونه إذا أراد الله أنه عاطب أحداً فلن يتمكن أحد من دفع عقابه عنه العالم صاحب بصيره العالم يفهم سنة الله فإذا أراد الله أن يعاقب أحدا لا يمكن يعني بعض الناس يأتيك وهو معاقب ترى منه صلاحا ترى منه خيرا فجأة تسمع عنه الأهاويل والأعاجي ثم يفزع إليك لتقف بجانبه وأن تعلم أن سنة الله قاضية في من يفعل مثل هذا الفعل أن, يعاد، أن يعاقب أقربك لي الآن ينفعك وأنا لا قدر أن أفعل لك شيئا لماذا لأنه أنا لا يريد لي أن أتغاضى عن سنة الله في الكون إذا الله أرد الله لنعاقبك أنا ما أقدر على أن نرفع عذاب الله عنك لذا العاقل كما قالوا السعيد من وعظه بغيره السعيد من وعظه بغيره فتمكين العلماء وتوصيل هذه الدعوة المباركة دعوة الأمن والإيمان للناس و تمسك السنة، تمسك الناس بالسنة والكتاب، وجعل الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة هي فوق كل اعتبار، هذا من أقوى أسباب ثبات الأم، ومن أقوى أسباب الخيرات والثمرات والبركات البلاد والعباد. فالشاهد بارك الله فيه أن سنة الله عز وجل لا تحابي أحد فإذا الإنسان ارتكب أسباب العقوبة وأراد الله أن يعاقبه لو استغاث بكل مستغيث فإن هذه الإستغاثة لا تدفع ويقال له ولا تحين مناص ولا تحين مناص إيش يعني ولا تخين مناص يعني ندم وقت لا ينفع فيه ندم. ندم في وقت لا ينفع فيه ندم ما الله تعالى أعلم فضل يا الشيخ الحكام لا ينظر على أمني بقول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أن أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها الحق عليه القولة لأن ما ترميناك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها في الأوامر الشرعية فتركوها ففسقوا فيها ففسقوا <تضح>. خرجوا فسقوا فسقت الحية من جحرها خرجت فسقت روح فلان خرجت فالفسق والخروج ولا يسمى كل من خرج فاسق إلا إذا جاهر بالخروج من عصى الله بالخروج لا يسمى فاسقا إلا إن جاهر فإذا جاهر بالمعاصر أصبح فاسقا كان في فسق فأصبح فاسقا فليس كل من ارتكب فسق من ارتكب فسقا فاسقا إلا أنه جاهر ويفخر بهذه المعاصر فإذا أمر الله جل في أولا ثم الناس تركوا أوامر الله عز وجل وأصروا على الفسر فلابد من العقوبة المعاصي لها شؤم والله جل في أولا أخبرنا في كتاب عن أقوام وعن أفراد حتى على مستوى أفراد واحد إلى جنة إلى مستان الله أخبرنا عنه بالقلم المعاصي الله أخبرنا عن أقوام وعن أفراد وأخبرنا عن أمم متباعدة الأماكن، وأخبرنا عن أمم متباعدة الحقب والأزمان، وأخبرنا عن ذنوب متنوعة حتى على مستوى التصفيف في الميزان، أخبرنا عن ذنوب متنوعة، وأخبرنا جل في علاه عن عقوبات متنوعة، أخبرنا عن أقوام جبرين، وأما ثمود فقالوا كانوا يقولون شد نحن أقوى الخلق من, من أشد منا قوة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة عذاب ريح هم يقولون من أشد منا قوة ينحدون الصخور الله والله يقول لهم فالذنب إذا الإنسان الذنب له شؤم وله شؤم على مستوى الفرد على مستوى الجماعة على مستوى الدولة على مستوى الأمة الذنب له شؤوم في الدنيا له شؤوم في القبر له شؤوم في البرزخ له شؤوم في الآخرة الذنب إن وقع لابد أن يكون له شؤوم في الظنوب اجتمعت تكسر تكسر أمم تكسر شعوب لذا الله جل في عين الله ذكر لنا موضوع وقوبة الشعوب تأمل معي كل آيات القرآن يقول الله عزل دائما فيها وكم أهلكنا من قبلهم من قرن الله يذكر الهلاك بقرون. يربط الهلاك بقرون. طيب انظر الآية مثلا في طاها. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسنوا أثاثا ورئية. ورئية. شو يعني أحسنوا أثاثا ورئية؟ يعني أثاث بيتك الإقالي وديكور بيتك. والحجر اللي لوابه في البيت. والبيت والقصر الجميل. ما يمنع عقاب الله عنك. أثاثهم أحسن من أثاثك ورئية. شو يعني رئية؟ يعني المنظر منظر المركب منظر كنباي ومنظر البيت دكتور البيت والجوفسين في البيت أحسن جوفسينكم وأحسن المرأ أحسن مرأكم وهلكناهم لا يمنع يعني الأبهة والقوة والمال والثراء والمظاهر والشكليات ظهر جوفاء ما تمنع قوة الله جل في فيله إذا وقع الذب وإذا إذا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفي بأوامر لذلك ذكرت لكم أنا في الكلام قلت إذا الله من أتاه الله منصب كبر أو صغر ومال فكانت النفس أكبر من المال صار معك مال يا أخي أخوك أختك جارك صديقك حبيبك يا رجل مالك رامي مالك أنت ما تستخدمه أخوك بده قرض بروع جهنم بروع الربا وبحاجة لقرض ب 300 دينار 400 دينار عشان يعمل عملية لزوجته ولا لولده ولا لبنته يا رجل اتقي الله طلع 300 400 دينار اعطيهم قرض حسن ما تصدق عليه اعطيه قرض حسن رب من ربنا عز وجل اذا كانت الاصحاب المناصب واصحاب الاموال اذا كانت نفوسهم اكبر من اموالهم اكبر من مناصبهم يحمدوا الله عز وجل بخير واذا كانت الاموال اكبر من النفوس واحد نفسه صغيرة ومعه ثلاثة أربعة ألاف عشر ألاف أربعين ألف أربعمائة ألف أكبر من نفسه عنده منصب صغير منصبه كرسيه أكبر من نفسه شايف حاله على الخلق لا يتواضع للناس لا يخدم الأمة الويل للامه الويل للأمة إذا كانت المنصب ولا كانت الوظيفة ولا كانت بعض الناس على مستوى كشاف على عددات الكهرباء ما بيطلع عندك أو يركب لك هاتف ما بيطلع عندك إلا برشوة اعوذ بالله من الشياطين والناس تواصوا فيما بينهم قال والله إذا ما عطيته ممره بيجيك الله جعله ممره جاء والله ما بعطيه. إيش بيطيرني تأخر شهرين ثلاث؟ إيش بيطيرني أني أعريه أطلع وأصرخ أتكلم عم. واحد على واحد لماذا نبقى؟, لماذا نبقى يعني نستمر الباطل لماذا نبقى نستمر الكبائر يا أخي أنت مش آثم ما تأثم أخوك لا تنظر انك أنت آثم ولا لا انظر أخوك سيطعم أهلا وحرام وإيش أثر الحرام اللي أكلوه؟ قال بعض السلف من أكل حلالا طاع الله شاء مأبه من أكره حراما عصى الله شاء مأبه تجد الرجل مصلي تجد أولاده من أسو ما يكون تجد الرجل مصلي تجد بنته نسأل الله جل العفو العافية تسمع العجائب أكل الحرام مصائب فإذا متى لن توصل بالحق ولا توصل بالصبر وإلى متى؟ كما قال يعني ربنا تعالى فيما يسر عنه الأخ. بداردنا أن له قرية أمرنا مترفية أمر شرعية ففسقوا فيها ما أطاعونه فدمرناها تدميرا إذا إيش سبب ضمار الأمم ؟ ذنوب الذنوب هو السلاح الفتاك في أم البلاد وهو السلاح سلاح الفتاك في هلاك الشعوب في الدنيا وبين يدي الله وفي القبر ما واحد يعصي الله جل في علاه ويفلت من عذاب الله يا جماعة انظروا الى حتى الذب الذي يتاب منه ينقص قيمتك عند ربك حتى ينتبه انظر الناس المحشر يأتوا الانبياء كل من الانبياء اكثروا ذنبه انا لست لها انا لست لهذا الامر اذهبوا لي فلان ادم يقول اذهبوا لي ابراهيم ابراهيم يقول اذهبوا لي موسى بعدين ايش يقول اذهبوا لمحمد محمد ايش يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها فيسجد كما في الصحيح يقول فيلهمني ربي بتسبيحات ما سبحه بها أحد قبل فيقول الله لي يا محمد ارفع سلتعطى واشفأت شفاء سلتعطى حتى الأنبياء في ذاك الموقف ذكروا ذنوبهم وتابوا منها فكيف يدعوه بالله المرتكب الكبائر وهو يشعر الله يفعل شيئا؟ الذنب يهدم الذنب له أثر جنس ما يخرج لله ومن جنس ما ينزل علينا من الله فإذا أراد الله أنهم يهلك قرية استمروا المعاصي ففعلوها وما وما بالوا ما يبال اليوم الواحد تجلس معه خمس دقائق عشر دقائق بيقع فيها أربعين كبيرة بشرك إنه إنه مرابي وشرك إنه بيغش بب ال... ب... بفخر وبغتاب وبفعل وبفعل وب... كله فخر فخر تنظر وقولوا بتلاقي شيء أقيم. يكفين عذابا وشر مع هذا ساعتين. بيجري يشرعوا يوم الدين في النار بعض الناس يستمرن كبائر طالب علم جالس يستمر الطعن في أعراض الخلق الطعن في أعراض المشايخ يتفكه مثل الفاكهة مثل البزر يتكلم في المشايخ كأنه يعني أبوك البزر يتكلم في أعراض الناس. هذا حرام شرعاً لا يجوز لا يجوز لك شرعاً تكلم في حرم الناس بعض الناس لسانه يشتم ويلعن هذا غلط حتى العاصي العاصي يحتاج الدعاء ما يحتاج لللعن بعض الناس بتفشش مش واقف على احكام شرعية صحيحة الشتم عنده واللعن امر يجري على لساني بكل سهولة هذه كلهم عاصي بس الله رحمه ما شاء الله, الله. محتشنا. محتشنا. نعم يا اخي انا فضل إذا سمح بدي أسأل بالنسبة لحروب الردة اللي كان بيها أبو بكر الصديق كانوا وقتها مسلمين صح أم وبس يعني كانوا نوع من الفرايد كلهم يشيلوها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان مش قابل في الحرب هاي كأن إحنا ماهدين الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم توفى بتصير كتني بتصير هاي فأصر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يحاربهم ولو على عقال بعير. وما رأيك في اللي بصير في عالمنا الإسلامي كله مش أكرمك الله شوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه شعاره في حياته الاتباع وكذا شعار عمر من بعده وجعلونا أبسط قليلاً وبدأنا برجل جوابك بس في مقدمة مهمة ينبغي لي طلبة العلم أن يعرفوها من أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكره طيب يا طلبة العلم اليوم العلوم محوسبة في المعلومات الحاسوب والمطولات موجودة لو بحثتم في المطولات حتى تجدوا فقه أبو عمر ونظرتُم في المطولات وفي الحاسوب في فقه صغار الصحابه كابن عباس وابن عمر تجدون في كتب الفقه وكتب العلم اكثر فقه, ولا فقه عمر فقه ولا فقه, بن عباس؟ بن عباس. فقه ابن عمر؟ بكر ولا فقه ابن عباس؟ عمر كان في الحياة نمط الحياة في زمن أبو بكر في زمن عمر هو نمط الحياة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطرع جديد مطرع جديد ما كانوا بحاجة لفقه أصلا كان الموروث وكان المأثور فيما بلغنا من نصوص الوحي كان ينطبق على حياتهم كما هي إذا أبو بكر على الرغم من الفتن اللي كان في زمنه ارتد قوم ضعاف إيمان دخلت شبه أتيها بعد قليل على أقوام منع الزكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته أراد أن يبعث جيشا وأمر عليه أسامة بن زين وكان شابا صغيرا أسامة بن فكان أبو بكر شعاره من أول ولايته على الروم من, المستجد... من المستجدات والفتن التي وقعت في زمانه إنفاذ بعد أسامة لماذا كان أبو بكر يصر على انفاذ دعث اسامة يريد ان يقول انني متبع وان من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالبركات والخيرات ستكون عنده ولو كانت هذه لا تدخل عقله لا بد ان يحصنها فكان شعار ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان شعاره الاتباع هذه قضية مهمة جدا الوحي من اتسع قلبه وعقله من الوحي أفلح وارتفعت منزلته عند الله أبو بكر كما يقول أبو بكر بعياش ويروى حديث وليس بحديث يقول ما سباقكم أبو بكر من كثرة صلاة ولكن سباقكم بشيء وقرها هنا أبو بكر في الإسراء والمعراج تقى بإصناضي قريش أبو جهل ويرى أبو جهل قال خبر محمد أبو جهل يقول أبو بكر كله محمد صلى الله عليه وسلم تعب في بيت المجلس ورج في السماء قولوا السابع أو رج ها وجهاد فرح خاد الآن المقتل اللي داوت محمد في هذا الخبر فيقول أبو جهل لأبي بكر خلوا جمعت لك قريش تخبرهم زي ما خبرتني يعني هذا الخبر هذا خبر فوق معقود قال خلص هذا الخبر في مقتل صار هالويس الرجل صار يتكلم بكلام قال يخبره بشو بده يرد دي. فعقل ابو بكر وقلب ابو بكر اتسع للوحي وعلم انه كل الخير وكل البركة في الوحي اخواني احبائي دين الناس المسالب دين الناس في قوم دين فكر ودين وحي اليوم دين دين وحي ودين فكر؟, فكر دين فكر مش دين وحي الواحد بيسخن شوية يقول لك الحكم كذا وكذا حبيبي انا ما بسألك أنا ما بسأل فكرة أنا ما بسأل عن حكم الله لأن تراه أنا بسأل حكم الله في كتابه وسن النبي ما لوا عقلك ما العقلك جل دين الناس اليوم دين فكر وهذا خطر وخطأ وخطل والصواب أن يكون الدين دين وحي الوحي, الوحي في بركات الوحي من ربنا عز وجل الوحي يشمل كل حاجات الخطر هذا نقول لإخواني ليش الله عز وجل أوحى لنبيه أنه يطوف راكب ويسعى راكبه ليش لأن الله يعلم وعلمه يشفر كل شيء أنه راح يجي يوم نعم المسلمين يمنوا لتعبط طابق ثاني وثالث ورابع وما بنيدري لعله بعد مئات السنوات تصير الكعبة مئة طابق أو أكثر ولا يلزم من صحة الطواف أن تمثل القدمان أرض المسعة أرض المطاف ولا أرض المسعة حتى يصير فيه فأن الله أوحى للنبي قا... طوف راكب ما الطوفه النبي صدق طاف راكبا وسعى راكبا حتى يبين لنا ل... لعلم الله السابق من لا يشترط في الصحية الطواف وصحية السعي التمثل قدمان لا أرض المسعى ولا أرض المطاف ما من شيء ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه حكم ظاهر في الوحي في أحكام ظاهرة بس العلة في فهمنا العلا إحنا مش مقبلين على الوحي أصلا نحن ما أقبلنا على الوحي ما تتبعنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه الصحيح طب أبو بكر في زمن الزمن الذي عنده طب الفتنة في زمن أبو بكر فتنة عمية ولا فتنة المبطلون فيها ظاهرون المبطلون أقسام أصحاب ناصر ارتدوا هؤلاء ضعاف إيمان هؤلاء يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في حديث ابن عمر يقول من ارتد عن دينه فاقتلوه في قوم كانوا متأولين ليش متأولين قال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها قال أبو بكر لا بزكينا ولا بطهرنا والله قال خذ من أموالهم صدقة قالوا الزكاة مش لك أبو بكر الزكاة لرسول الله هكذا قالوا تأولوا الآية فهؤلاء متأولة نحن نقاتل من؟ إخواني نحن نقاتل أسلافنا كمنهج شرعي عندنا نقاتل على تنزيل, على تنزيل الوحي ونقاتل حتى لا يقع التحريف في الوحي فأبو بكر قاتل على التحريف وقتل أبو بكر الأوضح منه في التحريف قتل علي وعلي صرح بعبارة واضحة علي بن طالب قال والله لنقاتلنهم على تاويله كما قاتل النبي الكفار على تنزيله علي لما قاتل الخوارج قاتلهم على ايش على التاويل ولا على التنزيل التاويل علي قاتلهم على التاويل فهم القران غلط نقاتلهم على تاويله كما ان النبي قاتلهم على تنزيله فابو بكر قاتل على تأويل غلط القرآن قاتل بأقوام عرضوا أنفسهم للفتنه آمنوا بأدعياء آمنوا بمسيلم الكذاب وغيره مسيلم لما بلغوا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يده في ماء ونبع الماء من بين يديه وكثر الله الماء كان مع قوامه في بالصحراء كان وراءه ماء قليل فوضع يده فيه وبدأ يتمتم حتى يكثر الماء على التبع فغار الماء في الأرض في الأرض تلعت الماء ورجل من أصحابه كان أعور فلما بلغه خبر أن النبي تفل في عين قتادة لما قتل بقتل الأنصاري لما في أحد كان وقائة النبي صلى الله فجاء سهم غرب فأخذ عينه فالنبي وسلم رد العين ورقاه فرجعت العين اضواء مما كانت فكان له واحد من أتباعه أعور فوضع يده على العين العوراء ليرقيه فاطف الله العين السليمة الله أطفى العين الأخرى فهؤلاء الدجال هؤلاء الدجالون الصحابة أبو بكر وعلي قاتلوهم قاتلوا أدرياء قاتلوا أقوام أصحاب فتنه ظاهرة فكل صاحب فتنة ظاهرة يدعو لفتنة في الشرع يقاتل في الشرع يقاتل حتى تمنع فتنته حتى لا يتمكن من الفساد والفساد في شرعنا هذا شرعنا شرعنا في حدود وشرعنا في تعزير وشرعنا في حق لأولياء الأمور أن يضعوا الأشياء في نصابها وأن يعيش الناس على خير يعيش الناس في بركة السماء وبركة الوحد فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قاتل قاتل أصحاب في التظاهرة مش في تنعمية في تظاهرة واضح الله تعالى له. نسمع أخياء تفضل. الشيخ هل نعتبر هذه المظاهرات التي حدثت في الدول العربية خروج على ولي الأمر؟ إذا كان ولياء الأمور يرون يعني لا يذنون فلا نستطيع نقول خروج لكن هل نقول هل هذه من الوسائل؟ التي تعز الإسلام وتنصر الشرع والتي يحبها الله ويرضاها نقول لا. نسأل. Okay, فضلاً. الجنود الذين أمر من ولي الأمر بقتل هؤلاء الصبية مثلاً الذين خرجوا بالمظاهرات ما الواجب الشرعي عليهم؟ على أي وطل... حال يعني أما إن سألت عما يجري في بعض البلاد فنحن نقول لإخواننا اعتزلوا هذه الفتنة واتركوها أما إن سألت يعني كتأصيل علمي فإذا كانت في هنالك فتنة ظاهرة ولا يدروا أصحابها إن أزيلت الشبهة عنهم إلا بأن يحجزوا ويمنعوا عن الناس فهذا يسمى عند العلماء دفع الصائل فتدرأ المفسد الصغراء لألا تقع الكبرى ويقر ذلك في حينه أهل العلم يقرر ذلك في حينه أهل العلم والله تعالى لكم نعم شيخ الله يحفظكم اسمت بعض المشايخ من أهل السعودية بجيز لبعض من هم في الجمهوريات حكم يعني أنه بنتهي رئاسته بأربع سنين فهذا كان الرجل يدعي أنه يعني هناك شرط لبقاء هذا الحاكم يعني أنه أربع سنين وبعد ذلك يجدد ولايته أو انتخابه بالمعنى هذا فهو الآن هو يرى أنه, إنه الآن هذه الناس ما حق أن تخرج على الحاكم فأنه يزور يعني مثلا مدة بقى أربعة سنوات فما يعني حكم الشباح رأيي بارك الله فيك يبغي أن نكون أصحاب فطنة و أصحاب فهم ما أخرج الفسوية في معرفة التاريخ أن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يولد الرجل لأربع سنوات فتولت الرجل أربع سنوات والإنسان يعطي كل ما عنده أربع سنوات هذا من صنيع عمر، مش من صنيع أمريكا. ها والله، هذا من صنيع عمر. في أقرب، في أعرق أكبر جامعات أميركية اليوم تدرس سياسة عمر وتدرس إدارة عمر، مواد تدرس تعلم إدارة إدارة عمر. والعبد الضعيف أرسل رسالة الدكتوراه لرجل من بلادنا من في المكتسب في الخليل. أخذ هذه الرسالة من بعض الجامعات الأمريكية وعنوان الثالثة طروحة للدكتوراه الإدارة في عهد عمر الخطاب. ناقش هذه الطرح في وقت أزمة الخليج وليت مناقشة خلول دعك من كل جمعة نريد أن نعرف موقف أن تذكر لنا موقف عمر لو كان موجوداً عند الخليج ايش موقف عمر؟ قال موقف عمر عند الخليج وطبعها في ضميمة صغيرة. أرفقها مع الرسالة وانا نقلت زبدتها في رسالة منشورة بعنوان السلفي السياسة التي يرد والسلفي نقلت منها زبدة هذه الرسالة وخلصت ما فيها قال ان عمر لو كان موجودا لما وجدت أزمة خليج ولا وردة أفريقيا ولما كان لكم وجود اصلا لو كان عمر موجودا ما السؤال غلط يعني سؤالكم غلط اصلا لو كان عمر موجود يعني يتاهمه أنه يفهم عمر ويفهم مدارة عمر ويفهم سياسة عمر. أما جواب السؤال الوالي بارك الله فيك الذي تناط به الولاية الجزئية هذا الذي وقت أما الولاية الكلية فهذا لا بل التوقيت إلا بموانع معروفة وليست مضير أربع سنوات من دونها وليست مضير أربع سنوات من دونها الله تعالى على نعم في سؤال تفضل اخي يعقوب تفضل تكرر معنى الحديث صلى الله في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الحديث في ولذا اعتزل الفتنة العمية تجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم عبد الله بن عمر وعلى رأسهم أبو بكرة ومنهم أسامة بن زيد وقال بعضهم لما عوتب لماذا لا تقاتل فكان يقول أعطوني أعطوني سيفا له لسان ينطق وعين تبصر يخبرني من المسلم من الكافر فأقتل الكافر دون المسلم تريدوني في الفتنة العمياء أن أشارك، فأعطوني سيف ينطق. أما في الفتنة فالواجب على الإنسان أن يكسر أن يكسر سيفه. إيش معنى يكسر سيفه؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عن ليكن أحدكم عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. الفتنة العمياء يكون الإنسان المقتول ولا يكون القاتل. الواجب على المسلم في الفتنة العمية أن يعتزلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري يقول لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد دم إذا ما أصبت دم أنت في خير في فسحة في عافية فيه. والفتنة كما قلنا تظهر بجلاء في وقت الهرج والهرج القتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لم قتل وحتى يقتل المقتول ولا يدري حديث ذاك الزمان عجيب جدا اليوم تسأل من قتل لماذا قتلت يقول لا أدري المقتول لو المقتول لماذا قتل إيش لا لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل لذا في مثل هذه الفتنة الواجب على الإنسان أن يعمد أن يعمد إلى سيفه وإلى سلاحه فلا يستخدمه ولذا علماؤنا متفقون على حرمة بيع السلاح في وقت الفتنة في وقت الفتنة بين المسلمين لديهم سلاح حرامي بيهم ليش حرام بيهم؟ حتى لا يوجد الفتنة لأن الذريعة للحرام حرام الوسيلة للحرام حرام والله تعالى نعم يا أهلي بك نختم إن شاء الله بعدين الإخوان بزاكم الله خير يعني إذا كنت في بيتك فدخل عليك قاتل فراد أن يقتلك أو أن يهتك عرضك أو أن يأخذ مالك فلك أن تدب عن نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد هذه شهادة شهادة الدنيا للآخرة فالشهادة تلاتة وقسام شهيد دنيا وآخرة شهيد دنيا دون الآخرة شهيد آخرة دون الدنيا فمن مات في المعركة فقاتل لإعلاء كلمة الله ومات مقبل غير مدبر لم يحمل ولم يأكل ولم يشرب ولم يتطبب فمات هذا شهيد في الدنيا والآخرة ومن كان هذا حاله وقاتل من أجل المكسب أو من أجل شجاعة أو مشابة فهذا قد هذا شهيد في الدنيا في الدنيا عمل معاملة الشهيد والآخرة لا يكون شهيدا حتى الله وأما الذي مات دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه وكذا المرأة تموت بجمع بنفاس والمبطون والغريق وسائر الأصناف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شهداء دنيا هؤلاء شهداء آخر لا شهداء دنيا الدنيا يغسلون ويكفنون وهم عند الله لهم أجر الشهادة لهم عند الله أجر الشهادة أنت في بيتك دخل عليك داخل يريد دمك فلك أن تدب عن نفسك هذا سؤالك؟ فضل يعني للمخصوص الحديث أن يخرج حديث, حديث في في سؤاله إذا دخل عليك الفتنة داخل بيت. عديد عديد. سؤاله آه. عن الفتنه لو دخل عليك في الفتنة اعتزل الفتنة من جاء ان يقتلك الان حتى في الفتنة لا كانت تذب عن نفسك لا عن عرضك الحديث عام في الفتنة لا كانت تذب عن نفسك اعتزل الفتنة واعتزل اسباب الفتنة ما استطعت لذلك سبيله. أما من أرادك من أرادك لك فلك فقتل فلك أنت تب عن نفسك لك أنت تب عن نفسك لك أنت تب عن عرضك لك أنت تب عن مالك مع اعتزال أسباب الفتنة لا تعرض نفسك للفتنة صلى الله ويجنبنا ويجنبنا ويجنب بلادنا وبابنا وإخواننا أن يحفظ الأمن والهيمانة في ديارنا وفي جميع ديار المسلمين إخواني يعني ال اليوم على مفترق طرق ولا تدري إذا أين تتجه وأظن عقود يسيرة إلى ما كانت دون العقد من الزمان تظهر الأمور تظهر الأمور وتظهر أن هذه سنوات خدّعات وأن العاقل ألا يتساقر العواصف والواجب عليه أن يعلم أن الفتنة بمدير الزمن تشتد وتزداد وأن الفتنة يرفق بعضها بعضا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عبر واختم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرج ابو داود السنن في صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الفتن ان لمن ان لمن الفتن ومن من فبقي على الجاده ولم ينحرف فهنيئا الله أصلي الله زوجاً ألا يبتلينا ولا يفتنا نقول بالله ظهرنا من فتن ما ظهر وما بطن اللهم إن من من ومن فتنة مضلة اللهم إننا سلفنا بالخيرات لنا وترحمنا وإلى هبة ما إليه تغير وصلا الله ما صل الله عليه وسلم. يعني شيخ يعني نحداث بتسير هل هي بوشرا للمسلمين؟ إذا فتنة يقينا. لكن هل ستسفر عن عقوبة ابتلاع؟ حزف نظر الشيخنا. أنا أقول ابتلاع. أنا أقول عقوب ولا خلق؟ إن الأمة ما غيرت ولا بنت. آخر سؤال آخر سؤال يعني فيه لطيفة. نحن بفضل الله يعني. اللهي مشان صفاء تنبسط وتقول لها ذكرى <تصفيق> يعني احنا عندنا في السنه النساء في الخلف والرجال في الامام ليش في الدار يعني صفاء في <تصفيق> الذي الذي اراه اننا مقبلون كما قلت على مفترق طريق وان الامه يعني نسال الله رب العرش العظيم العافيه الصادقون والاخيار يسقطون ويكونون من ضحايا في مثل هذه الأحداث ان شاء لم يرزقوا سيما في يعني رزقوا عندهم عجلة وجدهم من الشباب والعواغي أننا سندخل في دهالي كل شديد بيو بيو to go. يعني غير جايس ما لنا ولا هاعملوا ما شاء الله ليست مره السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق>